يَتُرْجَعُونَ يا ايها الناس قد جاءتكم واعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور والهدى ورحمه للمؤمنين بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارعيتم ما انزل الله لكم من رزق فاجعلتم هَذِهِ لَكُم أَنعَلَ اللهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ ظُلْمًا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ في شأن يوم وَمِنْ نُطْفَةٍ من قُرَّانًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَحْزُهُ عَن رَّبِّكَ مِن قَالِذٍ ألا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم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 يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو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 فَنَحْنُ مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ثُمَّ نُلْذِقُهُمْ عَذَابَ الشَّدِيدِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ